بسم الله الرحمن الرحيم يا لاكمتكاثر حتى ترتموا المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما يقين لترون نجائيم ثم لترون باليقين ثم لن يومئذ عن شيء